فمَنْ خَافَ مِن موس جَنَفًَا أَوْ إثما فأصلح بينهم فلا إِثمَ فَأَس حَبَيينَهُم فَل إِثنَ عَلَ إِ اللهَّه غفُور الرَّحيِيم الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة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 عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ